إن الذين لا يرجون لقاءنا فرضوا بالحياة الدنيا ما أنمو بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما وهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجن الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمهون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 وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً مِمْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّقُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَا إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعموا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِوَاجِرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مسأل الحياة الدنيا كما إن إنزل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة فجعلناها حصيدة كأن لم تُنَبِّل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مشتقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تفرثون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فشقوا أنهم لا يؤمنون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 فَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُضْرِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ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 قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَابًا وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 وَإِنَّ قَوْمَ يُجِيبَ الدَّعَمَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ مُوسَى بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وعدوى.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 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ونقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاشِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ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 قل إن ظروا ماذا في السماوات والأرْض وما تُنِ الآيات ونُذِر عن قوم لا يُؤْمِنون فهل يَتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمَتَظِرِينَ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 وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أطم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن مِنَ المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين